ففكرو به فلعنه الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يذكروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله أن يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَشَّرَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا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 وَلَقَدْ جَاءَكُمُ نُوسٌ بِبَيِّنَاتٍ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ